راسي تصابق طواريه البارحه راسي تصافق طواريه والنوم ماله يمته العين حلوه يلعب راسي تصل فالمشاريه ابن عوا يبغى عشان مه فأنا على الدنيا من الهيه للهيه ما همني شهره ولا جمع ذروه خمي وغمي وحدين يوم ما لقيت اني عليل وشوفت محو قروه يتل قلبي في من عروي تل الرشاد نوان ثلاثين علو تلها اللي حام يلقي ضحادي يسقي له بلما رعاها بكروه عشر شريدة كثرها من غوالي هكفتك ما يقفي مع الجم مروه واللي بقى عشر وصاته من أبيه من دونها لو يصبح الصدر فروه لتواكل لنا أي الله بما فيه والعمر يوم ليبلغ العس ذروه واليوم هذا يوم لهوين تاليه واليوم هذا يوم لهوين تاليه واليوم هذا يوم لهوين تاليه واليوم هذا يوم لهوين تاليه واليوم